اخر أن, أني, أني, اني اتبارك بك واتوافق معي هل يجوز هذا ا ن انكر عليه بسم الله وحمد الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع ذلك اما بعد فكما بينا ان ا ل ب ر ك ة لا تلتمس من أ ح د ه د ا ت ه إ ل ا من الرسول صلى الله عليه وسلم و ث ب ت النصوص بجواز التبرك به وبما يتعلق به صلى الله عليه وسلم فكان ا ل ص ح ا ب ة يتبركون بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هم هو الماء الذي يتوضا به بل كانوا يتقاتلون عليه بل كانوا يتبركون ب م خ ا م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبركون بيديه يضع يديه في الماء فينبع الماء ويزيد ويخيط ببركه يديه صلى الله ع ونحو ذلك فالتبرك التبرك للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت لا شك فيه والتبرك ب آ ث ا ر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت ب ع د م و ف ي ه أ ي ض ا فعله ا ل ص ح ا ب ة ولكن هذه الاثار لم تبق ى م د ة ط و ي ل ة ولا يعرف أ ب د ا ب أ ي دليل صحيح ولا م س ن د صحيح أ ن هذه ا ل آ ث ا ر مازالت موجوده كما يدعي البعض ا ل ب يدعي أ ن بعض ش ع ا ئ ر ا ت النبي صلى الله عليه وسلم محفوظه في المتحف الفلاني في تركيا و ل ا أ ي ش كان يكون لا دليل عليه لا دليل عليه م ي المراه وما ت ض ر ر بمن ياتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم س و ا كان ن ا ل ص ح ا ب ة او من التابعين أ و من العلماء العاملين المختصين من علماء السلف ف إ ن تجاوزنا نقول نعم ا ل ا س ت ف ا د ة من علمهم ومن صلاحهم وتوجيهاتهم ولكنها ة ب ر ك ة م ع ن و ي ة ليست ب ر ك ة ذ ا ت ي ة نعم يعني يستفاد من علم العالم وعالم واحد ينفع الله عز وجل به أ م ه من د من البشر و ي ه د من ا ل ب ر ك ة ولا شك و ل إ ن ه ا ب ر ك ة م ع ن و ي ة ليست ب ر ك ة في ذات هذا العالم يعني بيتبركوا بالعالم هذا من حيث أ ن ه م يتبرك بلمسه أ و بتقبيله أ و بوضوعه أ و ب ح خ ا م ت ه كما كان يتبرك تبارك الصحابه ة م النبي صلى الله عليه وسلم فقال الفلان تباركوا به ي ا ن يقصد انه يستفيد منه يعني من, من حديثه معه لما من, من توجيهه. مشكلة ذلك. بس. يعني على ومن توجيهه م ش كان ل ذلك ف ل رأس يقصد ويتبرك بذاته يعني يلتبس الله من جسده أ و من, من ذاته هذا لا هذا يجوز هذا بلا شك لا يجوز هذه العقيده ة ا ل ل تعالى يقول ا ل س ا ئ ل هذه ا ل س ن ة زوجتي لا تستطيع ان تصوم ل أ ن ه ا حامل متى يجب علي اطعام ل الفقراء وفي أ ي وقت قبل رمضان لمدته أ و حتى و ر ا رمضان القادم يعني يجب عليك بعد رمضان او عن كل يوم افترض فيه يعني اذا ف ت ر ض في اليوم الاول فلك ان تطلع مع اليوم الاول في اليوم الثاني لك هذا الذي يظهر وراءه نعم ان تطلع بعدي بعد ان ت ه ا ء رمضان عن الشهر كله ا ثلاثين يوما وكان اناس ل في عبدالله لما كبر كان يجمع خ ل ا ث ي ن مسكينا على جفن من ا ل فريد ن ط ع م ه م منها、نعم. ي س ا ل اذا قرا ا ل إ م ا م قوله تعالى سبح اسم ر ب ي الاعلى ما الذي يجب على ا ل إ م ا م والمهموم والمهمومين ممن يقول يسبح وسبحان ربي الله وما ل من قال هذا هذا لا ب س يقول السائل يوجد شخص في أ م ر ي ك ا اسمه يوسف استس يدعو الناس إ ل ى القول ب ي خلق ا ل ق ر آ ن الذي في المصحف ط ا ل ل ا ا ل ق ر آ ن هو الذي يدى و ي ق ر ق والذي في قلوب ه أ و الذي على ل و ح المفتور أ م ا ما في المصاحف فليس بالقران ما حكم قوله, هو قوله و ا ل و ضال حرث ي وهذا ي ك و ن وقع في بدعه الاعتزال والتجاهل علي ان يتوب الى الله أ ن يحضر منه إ ن أ ص ر ع هذا ا ل ق و ر ولم يات منه يقول السائل هل يجوز للرجل أ ن يصلي مع اهله او غيرهم في المسجد وترك ص ل ا ة الجماعه ة الأولى المسجد في ل للرجل يجوز الاولى مع أبد لهم ل ل م في المسجد الله الذي الصلاة الجماعة يترجع من واجب في المسجد على الرجل الذكر المكلف ا ل ب ا ر العاقل المستطير تجب عليه المسجد يجمعون هذا الذي تضافرت عليه ا د ل ة من الكتاب والسنه يقول السائق يوجد عندي جره ولكنه لا ي ت ع د ا ل ك ح ك هل يجوز المسح عليه جمهور العلماء اشترطوا ان يكون الخف و ا ل ق ص ل ل ج ر ه سافرا من محل ا ل ف ر د والمحل الذي يجب أ ن يغسل وهو ينتهي ع ي ي ن عند الكعبين ويدخل فيه في الكعبان والذي يظهر أ ن ه م ن ب غ ي ان يكون الجورب سافرا أ و يصل إ ل ى ش ل ل ك ع ب ي ن فوق الكعبه القران يكون إ م ا م ا وهل هذا واجب ام لا يعني كما الحديث أ ب ي مسعود عن ي ب ي ل اخرجه مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ي أ م القوم أ ق ر أ ه م بكتاب الله فاختلف علماء ا ق ر أ ه م هل هو ا ل ح ا ف م أ م حسن الصوت والقراءه والذي يظهر أ ن ه يجمع بين ا ل أ م ر ي ن أ ن يكون حافظا ً و أ ن ي ق ر أ ق ر ا ء ة ح س ن ة أ ي مرؤوفه يعني أ ن يخرج ا ل ح ل و ب من مدارجها و أ ن ينضبط ا ل ق راه فلا يقع في اللحم الجلي أ و خفي ولا يغير المعنى بهذا و ل ك ن وجد حافظ ولكنه لا يضبط ا ل ق ر ا ء ة ووجد من يضبط ا ل ق ر ا ء ة ليس بحافظ ا ل ذ ي يظهر أ ن ه قدر لم يضبط ا ل ق ر ا ء ة الذي القراءة يحسن ان لم يكن يعني كحفظ هذا ويحفظ ن ما يقرا ولكن لم يدع من م ضار هذا حافظ وجد الرجل مَا ا يُغْسِنُهُ ل ق ا ء ة و د ر ج يحفظ ق ل م القران ء و ل ا ي ويحسن م من القراءه ة ا ل ل تعالى、أعلم. ويقول السائل قد تجوز ا ل د ر ا س ة في مراكز تعليم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة غير ا ل س ل ف ي ة المراكز الغير ا ل س ل ف ي ة المتدربسه ا ل ع ر ب ي ة كانت ح ز ب ي ة لبغيه وكما بين السلف ولا تجوز ا ل د ر ا س ة عند الكتاب او أ ن يقع في ب ت ع د ه م أ ن ي ت أ ث ر بهم يقول السائل ما, المجو... ما المقصود بالمقام المحمود وهل تجوز ر ؤ ي ة الله في المنام و ك ي ف ي ة الرؤيه المقام المحمود هو الشفاعه العظمى、آه. كما ثبت هذا من حديث أ ن س ومن حديث عمران القحصين في الصحيحين وغيرهما أ ن ا ل ب ق ا م المحمود هو الشفاعه العظمى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي إ ل ي ه الناس في عرصات يوم ا ل ق ي ا م ة بعد أ ن ذهبوا إ ل ى آ د م ونوح وموسى وابراهيم وموسى وعيسى عليه السلام يطلبون منهم أ ن يشفعهم عند ربهم أ ن يفصل بينهم لانهم يعني اصابتهم ا ل م ش ق ة ا ل ش د ي د ة من طول الموقف ومن ش د ة هذا اليوم دون الرب يفصل بين العباد فكل رسول من هؤلاء الرسل عليه السلام ي أ ب ى هذا ويقول نفسي نفسي إ ل ى أ ن يقول عيسى عليه السلام ائت محمدا صلى الله عليه وسلم فياتون إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يخر عند عشر م ي س ا ج د ا لله عز وجل و ي أ ت ي الرب سبحانه ل ف ص ل بين العباد هذه الشفاعه العظمى هي المقام المحمود الذي يقوم رسولنا صلى الله عليه وسلم به على صوت القيامه يقول ا ل س ا ئ ل هل توجد وسائل ش ر ع ي ة لتنظيم الايجاب إ ج ت مرحباً مفترضين؟ ماذا تنظيم ل إ من الحمل أ و كان تضعف ع ن ا ل ر ض ا ع ة مع الحمل م ر ة أ خ ر ى ف ل ا أ ن تمنع الحمل ف ت ر ة الرضاعه للوسائل التي لا تضرها هناك وسائل ي ع ل ي ه ا الرجال لا تضر للسنه ا ل ع ز ل الطبيعيه كما كان ا ل ص ح ا ب ة والظلام يعزلون و م ا في قول رجال كنا نعزل ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن ينزل و إ ن لم يتمكن هذا أ و خاف على ا ل م ر أ ة أ ن تصاب بضرر من الحمل فلا تستخدم بعضها في وسائل ا ل ح د ي ث ة التي لا يكون ف ي ا ل ضرر أ ك ب ر عليها من باب دفع أ ع ظ م من السنتين لكن هذا يكون بخطر ويكون استشار الطبيب خطا مؤتمن ويعني على حسب ا ل م ص ل ح ة و ا ل م ف س د ة في هذا المجال يقول السائل هل يجوز القول ب م ن ليس بمهندس أ و طبيب يا مهندس أ و يا دكتور من باب التعظيم لخبرته ا في العمل وقد يقول سائل بعض الناس لا يصلون خلف أ ع م ة مساجد أ و ط ا ة ب ف ج ة أ ن ه م يرفضون مرتبات على إ ق ا م ت ه م ل ل ص ل ا ة هذا القول مخالف ل ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة التي ت قرروا فيها الصلاه خلف كل بر وفاجر من اهل القبله ذ ا القول يشبه ق و ل الخوارج و ل ا ل و ق ف منه هل يجوز الدعاء الجماعي و ا ل م و ع ظ ة على القبر بعد الدفن ومساله الدعاء الجماعي لا اعلم دليلا عليهم ه البدعه ا ق ر أ م ا ا ل م و ع ظ إن فعلت أ ح ي ا ن ا ً فلا ب س أ ح ي الا ن ا ً تكون سنا نتبع لانه ت ب ع ت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ح د ي ث البراء بن ع ا ز الطويل الذي أ خ ر ج ه احمد ا ن مسلم انه صلى الله عليه وسلم اعطاه مره م عند القبر عند الدفن جلس عند القبر بعد الدفن أ خ ذ يلبس بعود في يده ثم قال إ ن ا ل ع ق ل إ ن كان في ا ق ط ا ع من الدنيا واقبال على ا ل آ خ ر ة الحديث ح د ي ا ل ف ر ا ء معاذ ب ل ق و ي ت ي ذكر خروج الروح و إ ث ب ا ت عذاب القبر و ل ع ي ن ف هذه ا ل ف ع ل حيرا فلا باس لكن لا يكون سنه في كل مرة في كل د ف ن هل يجوز الانبساط ل ل ع م ا ل م ع ه في العمل مع العلم أ ن ه م لا ي ص ط ا و ن به وان كان هذا يحدث من ب ا ل د ع و ة لهم ومن باب ت أ ل ي ف قلوبهم حتى يقبلوا دعوتك فلا ب أ س و أ ن ا ل م سروا م ه م المعانك او م ق ا ص ف ت ك ل و ت ن ب س ط و لا ل تقلون يقولون لا نذهب إ ل ى دروس العلماء ل أ ن ن ا لا نفهم كل ما يقولون ما نصيحتك لهم هو نصيحتي أ ن يلزموا دروس العلماء أ ن يلزموا غرز العلماء إن في لزوم غرزه السلامه في الدنيا والاخره و إ ن لم يفهموا كل الكلام فيكفيهم انهم يعني سلكوا طريق السلام والقوم لا يشقى به به جالسهم وينطبق عليهم في حديث ابي واعقد اللاهوتين في بيان ثلاث النفر من اقبله الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ق ب ل أ ح د ه م وجلس و ا ل آ خ ر استحى الثاني استحى وجلس خلف الصرف وخلف الجالسين والثالث أ ع ر ض اعرض وانصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبركم عن ا ل ث ل ا ث ة قالوا بلى قال أ م ا ا ل أ و ل ف آ فأ... و ى إ ل ى الله ف آ و ا ه الله أ م ا الثاني فاستحى من الله فاستحى الله عز وجل منه أ م ا الثالث ف أ ع ر ض ف أ عن ر ض ع الله ف أ ع ر ض الله عنه يقول السائل ما الفرق بين الخوارج و ا ل ب غ ا ء وهل بينهما عموم وخصوص نعم بينهما عموم وخصوص فالخوارج اعم ل خ و ا ج ع من البغاه لانهم ج م ع إ ل ى البغي التكفير واستحلال الدماء ت ك ف ي ر لمن يقاتلونهم ولوصات ا المسلمين واستحلال دمائهم أ م ا البغاه فانهم خرجوا طلبا ً لرفع مظلمه و ر ح و ذلك دون أ ن يكفروا من خالفهم او أ ن يستحلوا دمه ا ل م س ت ن ب ط من ا ل ح د ي ث ج و ان ز م يكون هناك امر ت ي مسلسل ف م و و ي ا و ن س هناك امر مسلسل لا يستطيع في كل مكان خ ا ص ة في هذا الزمن الذي غلبت فيه ا ل ا خ ت ر ا ط على المجتمعات ا ل <تصفيق> إ س ل ا م ي ة إ ل ا القليل منها نحو مجتمع ا ل د و ل ة ا ل س ع و د ي ة حفظ, حفظ الله مولاتها و ع ل د ا ء ه ا ف إ ن العبد ينتقل إ ى ما استطاع فقد يحتاج ا ح ي ا ل ه إ ل ى دخول مكان ما فيها النساء ويحتاج إ ل ى الكلام معه او المخالطه لقطع حاجه اخرى ذلك فليتق الله وليغض بصره ولا يعني يتكلم معهن مع فيما لا حاجه فيه نعم ونعم بعض العلماء قال انه اذا امنت الفتنه ه ل ا كلام مع المراه الى ان ا ل ف ت ن ة ل ح ا ج ة تقتضي منه لكن ليس هذا على سبيل ليش الدوام أو يعني ديش لا هذا على تجويف المطلق ا ل ا خ ت ل ا ف تحت مسامه أ ن ا ل ف ت ن ة قد أ م ن ت نرجو نرجو منكم شرح كتاب مسائل ا ل ج ا ه ل ي ة للشيخ محمد بن عبد الوفاه ي يسعر يكون بداية ل لا للوقت الآن الله على أنا شاء قد إن ي ب د ي ة بعد ا ل ش في المسجد الجديد هذا خلال مثل ا هذا الشهر شهر فأنا فكرت بس. حتى استفيد العوام هناك هناك له فكر الدرس فأنا فأسف أستفيد يعني نسجد وفضلون العوامة الحمد التجمع الخامس العوامة استفادوا من المسجد كذلك حتى الحمدلين ليش؟ بدأ لله بعض معهم من الصارع لان يجوز ا ل ص ل ا ة في قميص ليس تحته شيء و يشك ما تحته يشك ما تحته لا لا ان ت ص ع ا ل ع و ر ة من الله يشك فلا يجوزها ط ل ص ل ا ة كان ي و ر ا ل ع و ر ة و م ن ك ا ن ساترا لان ي و ر ا ل ع و ر ة ل ك ن يخشى ان يكشف ا ل ع و ر ل ان ح ص ا ر ا ل قميص السجود و ن ح و ه فلا يكره وتكون درجه القراءه على حذف ح ذ ا القميص وقد يصل الامر الى التحريم إذا, كان اذا كانت العوره ضخما او يقينا عند انحسار القميص او عند الانكشاف هم ي ر س ب و ن في دروسهم في المدينه هل هذا الصف ايضا ي ج ب عليه من ي ل ز ل دروس العلماء م ي ر س ا و ن في دروس ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لا يرسخون في دروس ا ل ع ق ي د ة و الحديث التي تزوجون يحضرون الدروس و إ ن لم يفهموا كل الكلام لفوائد عده منها كما ذكرت ان ينالوا ب ر ك ة مجلس العلم يعني أ ن يكونوا من أ ه ل المجلس الذين يعني مدحهم الله عز وجل ت س ت غ ف ر لهم ا ل م ل ا ئ ك ة كما في الحديث ان ا ل م ل ا ئ ك ة تستغفر لطالب العلم ح ت ح خ ت ا ن في البحر ومن س ل ق ط ر ي ق ن يلزم السفيان س ا ه الله ل ا ط ر ي ق ي ر ج ى ن ا فسهل الله ل ا طريقا ي الى الجنه الا أ ن يسلك طريقا طريق الى مجالس العلم والعلم لا ي ض م ن على العلماء فلذلك عليهم ان يلزموا مجالس العلم و إ ن لم يفهموا كل الكلام ومع الوقت يستفيدون ان شاء, شاء الله صلى الله عليه وسلم Hmm.、Uh -huh.